In Ohina, Mestak Emina, in Ohina, Mestekemna, Mestekemna in Ohina in Ohina, Mestak in Ohina, in Ohina, <gall> عنا الغوافي أخبيريهم لا تخافي من معين الحق نرغد هاتيا نظم القوافي ابلغي عنا الغوافي أخبيريهم لا تخافي من معين الحق نرغد فازا من المعالي لا يجانب أو يغالي آهرا سودا ليالي سايرا فينا نبقى لاتباع الحق نرقى عند ربي الخير أبقى حفظ قران مبجد هاتية نظم القوافي أبلغ عن الغوافي أخبريهم لا تخافي من معي للحق نرغد هاتية نظم القوافي أبلغ عن الغوافي أخبريهم لا تخافي من معي بالحق نرغد وعد صدق قد تنزل وحيو ربي كيف يهزل حين اله وفصل تمام الدين وارشاها سبنا خطانا واجتبنا واصطفانا حرم الله دمانا حرمه البيت واتياك اتيا نظم القوافي ابليغ عنا الغوافي أخبيريهم لا تخافي من معي الحق نرغد هاتي يا نظم القوافي أخبيري عنا الغوافي أخبيريهم لا تخافي من معي الحق نرغد اطباق الشر ظلامه وارتد الغدر لثامه آتكا ستر الكرامه والعذارا كنت <تصفيق> استكننا عزته فينا وسدت فينا وسدت ذكر الظالما ان نسل زيد والمثنى فينا وسدت ذكر زيد والمثنى فينا that Allah.